بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسط الذي نستضيف فيه ونحاور فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عصام البشير وقد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى موضوع ترشيد الخطاب الإسلامي حيث تناول جملة من القضايا والمدلولات أحببنا أن نستزيد اليوم من فضيلة الشيخ في هذا الموضوع تحياتي لك وأهلا وسهلا يا بك يا حباهلا وسهلا في كل مرة يتجدد اللقاء بك حياكم الله الشيخنا العزيز في قضية ترشيد الخطاب الإسلامي نحن اليوم نعيش كما يقولون أجواء الربيع العربي وهناك أصوات تعلو لإعطاء ومنح الشباب مساحات أوسع في في الخطاب الإسلامي أو في المشروع الإسلامي وهذا يعني يعني يستحثننا لمناقشة إشكالية التداول التداول الطبيعي للحضور في داخل درجات القيادة أو العمل الإسلامي أحببنا أن نستزيد من شخصك الكريم في هذا الموضوع ونحن في هذه الأجواء حياكم الله هذا في الحقيقة أيضا موضوع مهم لأنه أحيانا الحركات الإسلامية والعمل الإسلامي تطالب الأنظمة بتحقيق مبدأ التداول والتطالب غيرها من الأحزاب بتحقيق المؤسسية والشورى أيضا هذا هو مطلوب أن تمارسه هي على نفسها في مؤسساتها الدعوية والسياسية والحركية والتنظيمية وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه مبدأ التداول قيمة مهمة ونحن بحمد الله في الأمة الإسلامية أمة فتية يعني عنصر الشباب في الأمة الآن يكاد يزيد عن 50% ولاد الأمة بالشباب فالأمة ودود ولود بد من إعطاء هؤلاء الشباب الفرصة حتى لا يفرضوا الإصلاح على تياراتهم الإسلامية كما فرضوها على الأنظمة التي لم تستجب لدائي الإصلاح فهذه مسألة مهمة والشباب عبر التاريخ نصروا الرسالة نصر النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ له الشيوخ التاريخ قدم لنا نماذج من أسامة بن زيد ومن عبد الله بن جعفر ومن العبادلة ابن عمر بن العاص وابن عباس وابن الزبير وكل هؤلاء وابن عمر عرفنا التاريخ بعطاءات كثيرة حتى السند فتحت على يد محمد بن القاسم الثقفي وعمره لم يتجاوز سبعة عشر عاما الشاعر العربي يقول إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجّة يا قرب ذلك سُدد من مولدي والقسطنطينية فتحت على يدي محمد الفاتح وعمره لم يتجاوز 23 وعشرين سنة لا تفتح لنا القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل الجيش ذلك الجيش ولقد تاقت نفس أبي أيوب الأنصاري أن يكون صاحب هذا الفضل فدخره الله تعالى لهذا الشاب الذي لم يتجاوز عمره 23 وعشرين سنة إذا لا بد أن نمنح الثقة لهؤلاء الشباب وأن تكون لدينا تطمأنين بقدراتهم ومؤهلاتهم وأن نعمل على الارتقاء بها وأن نمنحهم فرصة يعني مبكرة حتى لا نقول هرمنا هرمنا إلى هذه اللحظة التاريخية لا أن نمنحهم فرصة مبكرة والإنسان يتعلم من خلال هذه التجربة وأنا عندي. أن القائد أفضل له أن يعتزل وهو في قمة إبداعه أعطأ وعطائه أعطأ. مثل لاعب الكرة الآن الناس يتحدثون عن بله لأنه كان لاعب متقدم وكان و... لاعبا متقدما واستطاع أن... أن... أن يترك وأن يعتزل وهو في قمة إبداعه فما زالت الجماهير تذكر له بالفضل وهناك من تحسبه الجماهير خلاص أدى دوره واستنفذ أغراضه احترقت أوراقه ولم يعد بعد ذلك مفيدا والعرب تقول حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم ما دامت القلوب متجهة إليك والأسماع متشوفة ففقطع الكلام في وقت يقول الناس ليته لم يسكت ولا تواصل في الحديث حتى يقول الناس ليته صمت فأنا أعتقد مهما كان القائد الإسلامي عطاؤه لا يتحدد بوجوده في منصب معين أو في قيادة معينة عطاؤه يمكن أن يمتد فهو كالغيث حيث ما وقع نفع يمكن أن يكون مستودع خبرة ويمكن أن يكون بيت حكمة يورث هذه الخبرة والحكمة للأجيال التي تلي في موقع ما أما البقاء على القيادة لعشرات عشرات السنين قد تجعل في مرحلة ما أن يتجرع عليه أبناؤه وتلاميذه جرأة يخرجون بها عن الوفاء لهذه القيادة التاريخية ولكن تكون القيادة هي التي تسببت في هذا الشرخ لأنها حملتهم على مثل هذا التجرؤ ولذلك أنا أعتقد قيمة التداول ليس قيمة مطلوبة على مستوى الـ الـ السلطة أو الأنظمة الحاكمة إنما هي قيمة ينبغي أن تكون ثقافة مجتمعية على كل مستوياتنا المختلفة فنحي قيمة التداول نحي, نحي قيمة المؤسسية ونحي نحي قيمة الشورى الحقيقية وبعد ذلك تأتي هذه المستودعات للخبرة وتتيح لهذه الأجيال أن تأخذ دورتها وإلا فالماء الراكد يأسن، وكما أقول دوما من لم يتجدد يتبدد من لم يتقدم يتقادم من لم يتطور يتدهور هذه سنة الحياة فلا بد أن تأخذ الأجيال نصيبها من المشاركة ومن التوريث ومن استصحاب القيادة من فترة مبكرة ويتعلم الناس ويخطئون ويصيبون وهذه هي سنة الحياة فأعتقد أن هذا هو الواجب الذي تقتضيه المرحلة في ما يتصل بالخطاب الإسلامي الذي نحتاج إلى ترشيده قضية ضبط المصطلحات دكتور هناك جملة من المفاهيم المتداخلة في أوساط الحركة الإسلامية أو في الخطاب الإسلامي تحتاج إلى شيء من الضبط ومن التثبت هل ممكن إشارة جانب منها أمثلة أخرى واقعية؟ نعم يعني العمل الإسلامي يعني واحدة من مطلوبات الفكرة الإسلامي المعاصر أن يوضح ما كان غائما من المفاهيم أكبر المشاكل التي تثير البلبلة في قطاعات الناس والمجتمع هو اختلال الدلالات والاضطراب مفاهيم المصطلحات لا بد أن نضع الأمور في نصابها مثلا حينما نقول الإسلام هو الحل هذه القضية صحيحة من حيث أنه ما من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها هد علمه من علمه وجهله من جهله لأن هذه الشريعة جعل الله لها سمة الخلود والديمومة والكمال بعض هذه المسائل يأتي بها النص مباشرة بعضها تحتاج إلى اجتهاد بعضها في ضوء المقاصد العامة نجد لها الحلول ليس معنى أن الإسلام هو الحل أن كل قضية من القضايا المعاصرة لها حل معلب جاهز نفتح البقالة فنجد هذا هذه العلبة المعلبة الجاهزة لنضعها لمعالجة هذه القضية كثير من مشكلاتنا وقضايانا المجتمعية تحتاج إلى إعمال فكر وإلى اجتهاد رأي وإلى عصف ذهني ولنصل إلى الحلول الشرعية المستهدية بهدي الدين من المقاصد الكلية من آراء العلماء من الواقع المتجدد لنقدم حلولا لا يعني ذلك أن هناك حلولا جاهزة معلبة لكل قضاء من القضايا هذه ينبغي أن نوضحها ثانيا أن اجتهاد فئة من الفئات لا يعني هو الإسلام إنما هو فهم من الفهوم اجتهاد من الاجتهادات وهذا ما عبر عنه أنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا وده كان أدب المتقدمين كما قال الصديق في الكلالة أقول فيها برأي إن كان صوابا فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان الكلالة ما خل الوالد والولد أبو حنيف يسأل هذا الرأي الذي ارتأيته هل هو الحق الذي لا باطل معه قال لعله الباطل الذي لا حق معه فما دام هو اجتهاد يحتمل الخطأ واجتهاد الآخرين أيضا خطأ يحتمل الصواب نتحرك في مثل هذه الدائرة فالمطلوب هو الآن كيف ننزل مفهوم الإسلام هو الحل على شكل برامج ومشاريع عملية تقدم حلولا وهذه الحلول نقول للناس بالرأي الجهير هذا هو اجتهادنا في فهم الدين إن كان صوابا فالتوفيق من الله وإن كان من خطأ وقصور فهو منا نحن معشر البشر فنفرق بين الإسلام الذي هو وحي الله المعصوم وبين اجتهاد البشر في فهم هذا الوحي فهذا لا قداسة فيه ولا عصمة إذا وضحنا الأمر في هذا السياق المتكامل فإننا نضع الأمر في إطاره الصحيح وبالتالي إذا وقف الناس منا موقفا سالبا، ليس بالضرورة أنهم وقفوا من الإسلام ولكن قد يكون وقفوا من اجتهادك ورؤيتك وموقفك هذه المسألة هي تحتاج أن توضع في هذا السياق وبالتالي هي رسالة إلى تجويد المشروع أكثر وأفضل نعم. ومن ثم عادة تقديمه مرة أخرى لنأخذ فاصل فاصل عزيز المشاهد ونواصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن ترشيد الخطاب الإسلامي في معالم الأمة الوسط الذي نتحاور فيه مع فضيلة الشيخ عصام البشير قلنا في الجانب الأول أو الجزء الأول من هذه الحلقة تناولنا فيه قضية ضبط المصطلحات هناك بعض المصطلحات شيخ عصام يعني يتعاطى معها العامل في الحركة الإسلامية بشيء من التوجس أو التعامل في أحيان شيء من العدائية كمصطلحات العولمة والمواطنة والدولة المدنية ماذا يمكن أن نقول في رسالة إلى من يعاني من هذه الإشكالية وأول أول القاعدة الأولى أنه أي مصطلح حادث لا نقف منه موقف القبول أو الرفض ابتداء ننظر في مضمونه وفي لبه وفي جوهره إن كان متضمنا حقا قبل وإن كان متضمنا باطلا رد وإن اشتمل على حق وباطل قبل حقه ورد باطله هذا الموقف العلمي الإسلام لم يقف من المصطلحات والألفاظ والمحدثة أو الناشئة موقفا رافضا لها بالجملة أو قابلا لها بالجملة إنما ينظر في مضمونها. وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حلف الفضول لأنه يتسق مع قيم الشريعة. كان قائما على نصرة المظلوم وقال لو دعيت به في الإسلام لاجبت. بعض المصطلحات يضع لها إطارا صحيحا انصر أخاك ظالما أو مظلوما كان في الجاهلية أن ينصر الإنسان أخاه في كل حال ولكن جقال أن تنصره ظالما بأن تردعه عن ظلمه وضع إطارا صحيحا لهذا المصطلح قومه عدله صحح عوجاجه مثلا الرهبانية مما ذمها الله تعالى على النصارى النبي صلى الله عليه وسلم قال رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله وضع إطارا صحيحا لهذا المفهوم تفكيك وتركيب نعم فأعاد التركيب والتفكيك لهذا المصطلح وضع له الوعاء الصحيح مم. الذي يتناسب معه إذن لا مشاح في المصطلح إذا أحسننا الفهم ووضعناه في سياقه الطبيعي فإذا جينا مثلا لمصطلح العولمة التي هي يعني إسقاط لكل الحواجز الثقافية والخصوصيات العولة ما فيها جوانب آليات يمكن أن يستفيد منها تستفيد منها الأمة في في الدعوة وفي الهدايا وفي تنميتها وفي اقتصادها وفي تقنيتها وهناك جانب يتعلق بقيم وأخلاقيات تتنافى مع علي ما عليه القيم الإسلامية فنفرق بين ما هو من الآليات وبينما هو من القيم التي تتعارض وليس كل القيم تتعارض هناك أيضا قيم حضارية وقيم إنسانية يمكن أن يقوم عليها الناس على أرضية مشتركة مثل الدولة المدنية الدولة المدنية يقول بها العلمانيون ويقول بها كثير من الإسلاميين ويرفضها بعض الإسلاميين لأنهم يعتبرون أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، لكن الدولة المدنية لها مفهوم آخر. يعني أنا أتحدث عن دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بمعنى أن الدولة التي ننشئها في المنظور الإسلامي لوس ليست دولة دينية أنها تحكم باسم الحق الإلهي على المعنى الثيوقراطي الذي كان ثيوقراطي الذي كان في الغرب. فهؤلاء كانوا يدعون الحكم باسم الحق الإله وهو حكم في زعمهم مقدس لا يتعرض إلى تصويب إلى مناقشة نحن عندنا ليس هذا نحن عندنا دولة مدنية بمعنى أن اجتهاد الحاكم ليس له عصمة النصوص ولا قداسة الوحي يمكن أن يراجع ويمكن أن يصوب لو رأيت فيه عجاجا فقوموني فهي دولة مدنية بهذا المعنى الأمر الثاني أن اختيار الحاكم ينبع من إرادة الأمة وليس هو مبعوث العناية الإلهية وأن هذا هذا الحق يتعرض لدوائر المحاسبة والمساءلة والرقابة والشفافية فهذا أيضا من المعاني فهي دولة مدنية ولكنها تنطلق من المرجعية الإسلامية وتحتكم بادابها وقواعدها وأحكامها المواطن المواطن مفاعل بين الإنسان المواطن والأرض التي ينشأ فيها ونحن بينا أن حب الوطن مركوس في الإيمان قديما الدولة قامت على أساس العقيدة الدينية اليوم في ظل التجزئة الاستعمارية الوطن أيضا بعض الأوطان قامت على آصرة الجغرافية وهذه اشترك فيها المسلم وغير المسلم بل قد اجتمعا في درء عدوان الاستعمار وأصبحت هناك شاركت الدار ووطن أنشأت الحقوق المسلمون كانوا يطلقون على هذا وصف الذمة بالنسبة لغير المسلمين الذين دخلوا في عقد المسلمين وحمايتهم وأمنهم وضمانهم وعهد الذمة أو عقد الذمة الذي يشمل الضمان لغير المسلمين كان مصطلحا قبل الإسلام كان يطلق عليه ذمة العاقد والمجير أن أجار فلان فلانا لقد, أجرني لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني فجل الإسلام أعطاه بعدا أخلاقيا ربانيا إيمانيا أنهم في عهد الله ورسوله وحماية المؤمنين وهو بتعبير الفقهاء أنهم من أهل دار الإسلام أي أنهم مواطنون بتعبيرنا العصري وبالتالي فما في حرج إذا, إذا استقام المفهوم واتضحت معالمه ووضحنا موقف الإسلام من هذا المصطلح بجوانبه السالبة والموجبة يمكن أن نتعاطى مع هذه المصطلحات دون حرج إذا عرفنا أين نقف معها إيجابا وأين نتجاوز هذا المصطلح سلبا ولذلك التوضيح في هذه المسائل مهمة وطبعا الأخذ بمصطلحاتنا وأصالتنا هذا هو الأصل لكن كما قلنا الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها والله تعالى صدق قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين حين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة قال القرآن وكذلك يفعلون ومعاذ بن جبل يقول اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق لنورا فا فإذا نحن لا ينبغي أن نقف من كل وجديد وافد موقف الرفض ولا القبول نحن نرفض الاستلاب والتبعية والارتهان والتغريب أن تغترب الأمة عن عن هويتها وعن خصوصيتها ونرفض كذلك الانكفاء والانقلاع والتقوقع والتحصن على مفاهيم ليست أصيلة في الدين. إنما ننفتح بهذا العقل الواسع وأيضاً بهذا التأصيل الشرعي الذي يحدد لنا الموازين التي نقبل بها ما يجوز قبوله ونرد بها ما ينبغي أن يرد وبالتالي فالخطاب الإسلامي عليه أن يتعرف على هذه المصطلحات بعمق وأن يعمل على تفكيكها وأن يحددها على ضوء موازين الشرع الثابتة المحكمة التي هي الميزان الذي لا طغيان فيه ولا إخسار مثلا خذوا الإسلام جملة أو دعوه جملة هذه من المصطلحات الشائعة ولكن هذا في باب العقيدة والإيمان الإيمان لا يتبعر العقيدة لا تتجزأ ولكن في باب العمل يمكن أن نقبل جزءا وأن نترك جزءا لأن الشريعة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية جاءت لدرء المفاسد وتقليلها ولتحصيل المصالح وتكميلها فإذا لم نستطع أن ندرء المفسد بالكلية وخففنا منها كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ورسوله وإذا لم نستطع أن نحصل المصلحة تحصيلاً كاملاً وحصلنا تحصيلاً جزئياً كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ورسوله والعرب تقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض إن في الشر خيارة فهذا دليل على أننا نتحرك أحياناً في مساحة ليست بين أبيض وأسود وإنما منطقة رمادية في الوسط أن نحصل خير الخيرين وأن ندفع شر الشرين وأن ندرأ أعظم المفسدتين هذه هي الدوائر التي يتحرك فيها التفكير الإسلامي وبالتالي الوعي بهذه المفاهيم بهذه المصطلحات والعمل على تفكيكها وإعادة وزنها وفق موازين الشرع لعله من موجبات ومقتضيات إصلاح منهجية التفكير لدى الخطاب الإسلامي وبالتالي لا ينبغي أن يصد الإنسان الأبواب تجاه أي دعوة للتصحيح وليس كل قديم صالح وليس كل جديد نافع القدم والجدة ليست هي معيار الحق والصواب ولكن أن يكون الشيء في ذاته صالحا أو حقا هو, هو المقياس الذي يعتمد عليه بصرف النظر عن حداثة نشأته أو قدم وجوده على مدى حلقتين متتاليتين تكلمنا عن معالم ترشيد الخطاب الإسلامي الملامح جميلة استفيد منها إن شاء الله ويستفيد منها هذا الجيل كل الشكر والتحية لك شيخ عصام وعلى أمل أن نلقاك إن شاء الله ونلقى مشاهديننا الكرام في الحلقة القادمة كونوا معنا دائما بخير تحية لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته